Alif Lam Mim Gulp Troum Fee Adna Al Ard Wahum Min Baad Gala بن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله 129. أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم مَا خَلَقَ اللهَّهُ السَّموَاتِ وَالْأَرضى مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالحَقِّ وَجَنٍ مُسَمَّ وَإَِّكَثِ رَِّنًَا النَّاسِبِنِ قَ إِرَبِّهِم يسروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوتهم وأثار الأرض لعمرها أكثر مما عمرها وجاءتهم بالبينات وبل ينهم ولكن كانوا انفسهم يظنون ثم كان عاقبة الذين كذبوا الله 119. They الله وَكَانُوا بِهَا the verses of Allah and they were angry with it 110. Allah will start the creation شُرَكَائِهِم شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِم كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا 129. الله the praise of the heavens and في earth is a blessing and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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجٌ تَسْكُنُ إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ رَأْيَاتٍ لِقُوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 ضرب لكم مثلا من a هل لكم مما ملكت 120. من شركاء from what you have been سخيفتكم أنفسكم كذالك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَةً ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَدْقَنَّا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا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 فلا يرض عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم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 ظهر الفساد في البر والبحر بما الناس ليذيقهم بعض الذين عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ ۖ نَّفْسًا عَلَىٰ نَفْسٍ فَقَالَ رَبَّنَا لِمَ حَشَرْتَنَا هَٰذَا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 ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين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 129. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبنسين إلى 126. ورحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير 127. ولئن أرسلنا ريحا فرأوهم الصرا لظلوا من بعده يكون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد نوم عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل 111. ولئن جئتا بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون